ا نواصل ا ل ق ر ا ء ة في جواب س م ا ح ة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن حديث رواه ابن أ ب ي الدنيا بسنده عن ثابت عن أ ن س ع ن رجل رجلا أن ر ج ل من ا ل أ ن ص ا ر توفي ثم ردت إ ل ي ه روحه و أ ك ل مع من حضروه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 وانظر إ ل ى حمارك ولنجعلك آ ي ة للناس وانظر إ ل ى ا ل أ ظ ا م كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أ ع ل م أ ن الله على كل شيء قدير ومن ذلك رده جل وعلا أ ر و ا ح الطيور في قوله تعالى و إ ذ قال إ ب ر ا ه ي م ر ب أ ر ن ي كيف تحيي الموت قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ل ي ط ع م إ ن قلبي قال فخذ أ ر ب ع ة من الطير فصرهن إ ل ي ك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم د ع ه ن ثم د ع ه ن ي أ ت ي ن ك سعيا واعلم أ ن الله عزيز حكيم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم الفتن سؤال ما معنى مضلات الفتن معنى وما معنى قول بعضهم إ ن هذه ا ل ف ت ن ة هي من الله إ ل ى عبده جواب ا ل ح مضلات الفتن هي الفتن التي تصيب الناس فتنحرف بهم عن سواء السبيل وتصدهم عن الصراط المستقيم كالشبه التي تضل ا ل إ ن س ا ن عن الحق وتنحرف به عن ج ا د ة الصواب وكدعاة السوء الذين يلبسون الحق بالباطل ويموهون على ضعاف النفوس فيستهونهم بما أ و ت و ا من ف ص ا ح ة و ق و ة بيان وكالمرض أ و الفقر الذي يتبرم به المرء ويضيق منه صدره فيسخط على قضاء الله وقدره وكالغنى الذي يغتر به كثير من الناس ويحدثهم به الشيطان ويصدهم السوي كثير الذي الناس الشيطان الصراط يغتر من عن فيصطفيهم به به ونحو ذلك م م التي يفتن ا م م س ل الكافر الهداية ل عن عن دينه أو يصد الكافر عن ثانيا يصد أو قد يكون في ظاهره ف ت ن ة و م ح ن ة كالفقر والمرض وتسلط الخصوم وهو في ا ل ح ق ي ق ة وواقع ا ل أ م ر م ن ح ة ونعمه ة للتوبة فقد يكون سببا ا إلى ل ل بعدما كان ضيق الصدر متبرما ب ا ل ح ي ا ة فتفضي به ا ل ش د ة إ ل ى س ه و ل ة والبلاء إ ل ى ر ا ح ة و س ع ا د ة فيجب على المسلم الصبر والرجوع إ ل ى الله في كشف الضر عسى يجعل له من أ م ر ه يسرى التوفيق الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل هذا الحديث صحيح؟ وسلم سؤال وبالله وصلى وآله وصحبه الله هذا على هل محمد إ ن ه س ي أ ت ي يوم ينتصر المسلمون على اليهود حتى الحجر الذي يختفي فيه يهودي يتكلم وينادي ب أ ن ه تحت يهودي فاقتله جواب الحمد لله وحده والصلاة الحمد لله والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. عن ابن عمر رضي عليه يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتلكم صلى فتسلطون عليهم ثم يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله رواه البخاري وعن ابن عمر أ ي ض ا رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول فاقتله اليهود الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. أحمد والتمري فتسلطون عليهم مسلم حتى أحمد يهودي روه و قال هذا حديث حسن صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينزل الدجال في هذه ا ل س ب خ ة ب م ر ق ن ا فيكون أ ك ث ر من يخرج إ ل ي ه النساء حتى إ ن الرجل ليرجع ا إ ل ى حميمه و إ ل ى أ م ه وابنته و أ خ ت ه وعمته يوثقها ر ب ا ط ة فخافه أ ن تخرج إ ل ي ه ثم ي ص ل ط الله المسلمين عليه فيقتلونه ويقتلون شيعته حتى إ ن اليهودي لا يختبئ تحت ش ج ر ة أ و حجر فيقول الحجر أ و ا ل ش ج ر ة للمسلم هذا يهودي تحتي فاقتله رواه أحمد في مسنده وكذا رواه وكذا وسلم في شأن المسيح الدجال وبالله التوفيق ابن ماجة أمامة الباهلي النبي الله المسيح الدجال مسنده عليه أحمد أبي شأن في في عن عن صلى وصل وآله وصحبه و الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ل م س ي أ ج و ج و م أ ج و ج ا ل ل ذ ي ن ورد ذكرهما في ا ل ق ر آ ن هل وجدا على ظهر ا ل أ ر ض أ و في عالم غير عالمنا وهل هما من جنس البشر أ و لا جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد ه م ا من جنس البشر من أ و ل ا د آ د م أ ب ي البشر عليه السلام وعائشان على هذه ا ل أ ر ض في الجانب ا ل أ ق ص ى منها شرقا قال الله تعالى عن ذي القرنين م بالله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 س و ر ة الكهف ا ل آ ي ا ت من ا ل ت ا س ع ة والثمانين إ ل ى ا ل ت ا س ع ة والتسعين فذو القرنين ومن مر بهم غربا وشرقا كلهم من البشر من ذ ر ي ة آ د م و إ ن أ ر د ت التوسع ف ا ق ر أ ق ص ة ذ و القرنين في س وتفسيرها ر ة الكهف و في تفسير الطبري وابن كفير والبغوي وغيرها من كتب التفسير ا ل م ع ت م د ة لتفهم ا ل ق ص ة وتعرف منها جواب سؤالك م ع ر ف ة و ا س ع ة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال يقول الله تعالى يا آ د م فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك قال يقول أ خ ر ج بعث النار فيقول وما بعث النار قال من كل أ ل ف ت س ع م ا ئ ة وتسعه وتسعون فذاكا ح ي ن ئ ذ ي ش ي ب ا ل ص غ ي ر و ت ي ر كل ذات حمل حملها و ت ر ي ا ل ن ا س س ك ا ر ا وما هم ب س ك ا ر ا ولكن عذاب الله ش د ي د فاشتد ذلك ع ل ي ه م فقالوا ي ا ر س و ل الله أ ي ن ا ذلك ا ل ر ج ل قال أ ب ش ر و ا فإن م ي ر ي س ي و يسير يسير يسير يسير ج ل ا ل ح د ي ث ر و س ي ر يسير يسير يسير يسير ي س ي ي س يقول الله تعالى يا آ د م فيقول لبيك وسعديك فيقول اخرج بعث النار قال وما بعث النار أخرجه البخاري ومسلم وأحمد في المسند من حديث أبي سعيد الخدري وأخرجه وأخرجه وأخرجه انتهت وبالله المسند المسند أمران الحاشية ومسلم أبي بن بن بن في حديث سعيد في وأحمد مسعود من أحمد حديث حديث من من من التوفيق وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه و سؤال ل م س ما هي ا ل ف ت ن ة التي يقولها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في هذا الحديث عن عبد الله بن عمر أ ن ه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول جواب وحده هاهنا لله مستقبل مشرق من الحمد الفتنة قرن ألا يطلع الشيطان حيث إن و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد المراد بالفتنه هنا الكفر وجاء في ر و ا ي ة مسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ر أ س الكفر نحو المشرق قال أ ل ا يجيء قوله ر أ س الكفر أ ي معظمه في المشرق انتهى ونقل عن القاضي ياض ما نصه قيل يعني بالمشرق فارس ل أ ن ه ا حينئذ دار معظمه ورد لقوله في ب ق ي ة الحديث أ ه ل الوبر و ث ا ر س ليسوا ب أ ه ل الوبر وقيل يعني نجد مسكن ربيعه ومضر وهي مشرق لقوله في حديث ابن عمر حين قال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في يمننا وشامنا قالوا وفي نجدنا يا رسول الله قال ه ن ا ك الزلازل والطاعون وبها يطلع قرن الشيطان وفي ا ل آ خ ر حيث قال اللهم اشدد عطاتك على مضر و أ ه ل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له ولدعائه على مضر في غير موطن ويقول حذيفة لا تدع مضر عبدا لله إلا فتنوا وقتلوا وكذا قال لهم حذيفة حذيفة قال لا لله إلا لهم عبدا تدع مضر حين د خ ل وقيل ا عثمان وملأوا الحجرة والبيت لا على عبد ظلمة لكل لله مضر مؤمن فتفتنه تبرح ت ف ت ل ه و ق يعني ما وقع بالعراق في الصدر ا ل أ و ل من ا ل ف ت ن ة ا ل ش د ي د ة كيوم الجمل وصفين وحروراء وفتن بني أ م ي ة وخروج دعاه بني العباس وارتجاج ا ل أ ر ض ف ت ن ة وكل والعراق ذلك كان بشرق نجد بشرق وجاء في حديث الخوارج يخرج قوم من المشرق والكفر على هذا كفر ن ع م ة وقيل يعني الكفر ح ق ي ق ة وراسه الدجال ل أ ن ه يخرج من المشرق انتهى وقال النووي قوله وسلم ومضر وأما قرن قرن الله الشيطان الشيطان مسلم على صلى عليه يطلع في حيث في ربيعة شرح ف ج ا ن ب ر أ س ه وقيل هما جمعاه اللذان يغريهما ب إ ض ل ا ل الناس وقيل شيعتاه من الكفر والمراد بذلك اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر كما قال في الحديث ا ل آ خ ر ر أ س الكفر نحو المشرق وكان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك ويقول حين ي خ ر ج الدجال من المشرق وهو فيما بين ذلك م ن ش أ الفتن ا ل ع ظ ي م ة ومثار ا ل ك ف ر ة الترك الغاشمه ة العاتية الشديدة البأس ا ت ن ى انتهى الأدنى والأقصى حاشية صحيح بشرح الحديث والظهر المشرق والأوسط ومن ذلك فتنة وفتنة المرتدين من ربيعة ومضر وغيرهما نوعي يعم جميع مسيلمة ربيعة فتنة وفتنة مسلم ومن من ومضر ذلك أن في التوفيق الجزيرة العربية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا وبالله الله وصلى على وآله وصحبه و محمد سؤال ل م س هل هذا الزمان هو المقصود من قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما س أ ل ه صحابي ماذا أ ف ع ل عندما تكثر الفتن و ا ل ف ر ق ة فقال له ردا على سؤاله اعتزل الناس اجلس في بيتك وفي الصحيح في كتاب ا الفتن ب ب كيف الحال إ ذ لم يكن خ ل ي ف ة الحديث فيما معناه أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ م ر ه م عند نزول النوازل بلا ا ت ز ا ل وقال ولو أ ن تعض على أ ص ل شجره ة نرجو توضيح ذ ا الحديث وأقوال العلماء、فيه. جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. في الصحيحين وغيرهما واللفظ للبخاري لله على رسوله وآله وحده وصحبه وبعد فيه في عن أ ب ي إ د ر ي س الخولاني أ ن ه سمع ح ذ ي ف ة بن اليمان يقول كان الناس ي س أ ل و ن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أ س أ ل ه عن الشر مخافه أ ن يدركني فقلت يا رسول الله إ ن ا كنا في ج ا ه ل ي ة وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاه على أ ب و ا ب جهنم من أ ج ا ب ه م إ ل ي ه ا قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون ب أ ل س ن ت ن ا قلت فما ت أ م ر ن ي إ ن أ د ر ك ن ي ذلك قال تلزم ج م ا ع ة المسلمين و إ م ا م ه م قلت ف إ ن لم يكن لهم ج م ا ع ة ولا امام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أ ن تعض ب أ ص ل ش ج ر ة حتى يدركك الموت و أ ن ت على ذلك والزمن ليس خاصا بهذا الزمان و إ ن م ا هو عام في كل زمان ومكان من عهد ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم زمن ا ل ف ت ن ة والخروج على عثمان رضي الله عنه والمراد من اعتزال الناس زمن ا ل ف ر ق ة ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن الطبري أ ن ه قال متى لم يكن للناس إ م ا م فافترق الناس أ ح ز ا ب ا فلا يتبع أ ح د في ا ل ف ر ق ة ويعتزل الجميع إ ن استطاع ذلك خشيه من الوقوع في الشر ر وتكثير ومتى وجد سوادها والتعاون والحال جماعة مستقيمة لازمه الانضمام معها ما على على الحق الانضمام إليها والتعاون معها على الحق لأنها ك ذ يا جماعة ا م ل س ل م ي ن ب ا ل ن س ب إلى ذلك ابدو ل ل وذلك المكان ر ج و ا التوفيق وصلى الله على نبينا ل ل وصلى على ه م م ح آ ل وسلم ه وصحبه أ ش ر التكرم ط ا س سؤال ا ا ع ة ل أرض ببيان علامات ا ل س ا ع ة و أ ش ر ا ط ه ا و ك ي ف ي ة ا ل و ق ا ي ة والحذر منها وماذا يعمل من صادفته مثل هذه الفتن جزاكم الجزاء الله خير الجزاء جواب اشراط ل لله、وحدة. الصلاة والسلام على رسوله وآله ح وحده وصحبه م د وبعد أ ا ل س ا ع ة ك ث ي ر ة منها ما أ ج ا ب به النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام من قوله له اذا ولدت الامه ب تطاول الإبل ه في اللفظة البنيان عزيز مستمع ن ا الأمة ولدت ربها ومنها ا ل ش ه ربتها والله و ر ربما ا أعلم ك ت رواية أخرى و م ن خروج المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من السماء وطلوع الشمس من مغربها وخروج د ا ب ة ا ل أ ر ض ومنها ا س ت ف ا ض ة المال حتى يعطى الرجل الكثير من المال فيظل ساخطا ومنها ك ث ر ة الفتن حتى لا يبقى بيت من بيوت العرب إ ل ا دخلته وعليك ب ق ر ا ء ة كتاب النهايه لابن كثير رحمه الله ففيه ش ر ح الكثير منها وفيه عظات وعبر وبيان ما ي ق ل إ ن س ا ن به نفسه من الفتن وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه وسلم يوم جواب وحده نبينا الله سؤال هل من فضائل هذه الأمة شهادتهم على الأمم يوم القيامة جواب الحمد على هل على لله هذه من محمد و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد الجواب نعم سؤال هل طلوع الشمس من مغربها وعندها لا تقبل ت و ب ة عاص ولا إ ي م ا ن من كافر حيث يغلق باب ا ل ت و ب ة جواب نعم سؤال هل من علامات ا ل س ا ع ة رفع ا ل أ م ا ن ة و ا ل إ ي م ا ن من القلوب جواب نعم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س ما أ و ث ق كتاب يتحدث عن أ ش ر ا ط الساعه ة وعن الملاحم؟ جواب الملاحم الحمد ل ل وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أوثق وجل وصحيح داود وسنن النسائي وجامع صحيح بعد الله الكتب كتاب البخاري النسائي على ذلك مسلم الترمذي سنن ثم عز أبي في و سؤال ن ب ماجة وأوسعها كتاب ن لابن ه ا وإتحاف ي كثير ة ل ج ما ع ة في أ خ ب الخبر ر ا ف ت ن والملاحم وأشراط الساعة ل ش ي حمود ا ن عبدالله ت و ج ي وبالله و ا ل ت في ق وصل المهدي ل على ه نبينا ح م د و آ ل وصحبه وسلم سؤال من خبر ه سؤال ل من م ا في المهدي المنتظر ونزول إ ي س ى عليه السلام جواب وحده الحمد لله وحدة وليس ا ص وصحبه ل والسلام على رسوله وآله ا أما ما ة وبعض خ ت وردت أحاديث تدل ص بالمهدي بمراجعة أحاديث الأمة على فعليكم يحكم أنه هذه فقد ن ن وسنن ابن ماجه وغيرهما من كتب السنة أبي كتب وغيرهما داود ماجه في ق د ذكرت ف ه الاحاديث هذه ا أ ح د ي وليس في ث ل ا أ ا ل ص ح ي ح ة ما يدل على تحديد زمانه وكذلك ما ورد في نزول عيسى عليه السلام عليكم ب م ر ا ج ع ة كتاب التصريح فيما تواتر في نزول المسيح عليه السلام وتفسير ابن كثير عند قوله تعالى برثاه وبالله نبينا وصحبه جواب سورة النساء ولم يرد خرج الله النساء الأحاديث الصحيحة فيما نعلم ما زمان فيها إذا الدجال التوفيق إليه نزوله الله وآله ولم نعلم يدل على لكن ينزل وصلى على وسلم في في تحديد محمد بل سؤال أ ر ج و أ ن تفتوني عن صحه ت ووجود المهدي الذي يقال عنه في ا ل أ ر ض وهل وردت أ ح ا د ي ث ن و و ي ة ص ح ي ح ة عنه أ ث ا ب ك م الله جواب الاحاديث ح وحده م د لله و ل ل والسلام على رسوله وآله ص ص ا ة و ب وبعث ه ل أ ح ا التي دلت على خروج المهدي ك ث ي ر ة وردت من طرق م ت ع د د ة ورواها عدد من أ ه م ه الحديث وذكر ج م ا ع ة من أ ه ل العلم أ ن ه ا م ت و ا ت ر ة م ع ن و ي ة منهم أ ب و الحسن الاجري من علماء ا ل م ئ ة ا ل ر ا ب ع ة و ا ل ع ل ا م ة السفاريني في كتابه لوامع ا ل أ ن و ا ر البهيه ة والعلامة الشوكاني في رسالة الشوكاني ا م في س ا التوضيح تواتر أحاديث المهدي والدجال والمسيح وله علامات الأحاديث الأرض عدلاً قصطاً وله يملأ مشهورة مذكورة وأهمه في في أنه بعدما م ل ئ ت ج و ر ان و يكون هذا ا ل ن يجزم ب أ ن ف ل ا ن ا ب ن فلان, فلان ه و ا ل م ه د ي حتى هذه ا ل ع ل ا م ا ت ا ل ت ي ب ي ن ه ا النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ح ي ة و أ ه م ه ا ما ذكرنا و ه و ك و ن ه يملأ ا ل ل أ ر ض ع د ا وقصة ا ل ح د ي ث و ب ا ا ل ل ل ه ت و ف ي ق و صلى الله ع ل ى ن ب ي ن ا محمد و آ ل ه و ص ح ب ه و س ل م س ؤ ا ل ه و م الجواب هي عشرات ا س ا ع ة الحمد لله وحده والصلاة والسلام لله على وحده رجل س و وآله وصحبه وبعد ل ه ر من أ ه ل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ي أ ت ي قبل نزول عيسى يدعو إ ل ى ا ل إ س ل ا م ويقيم الله به ا ل ح ج ة ويهدي به كثيرا من الناس وإن التوسع وبالله التوفيق وصلى عنه ابن النهاية نبينا شئت كتبه كتابه فاقرأ ما الله ذلك الله على في في كثير رحمه محمد وآله وصحبه و سؤال ل م س سمعنا سابقا عن ق ص ة ف ت ن ة الدجال أ ن ه ي أ م ر السماء تمطر و ي أ م ر ا ل أ ر ض أ ن تنبت أ و تحمل ويطلع الكنوز من ا ل أ ر ض و أ ن ه يقتل رجلا ويحيا بعد ه هو قمره بها لله ويقول يدرسوننا صحيح يقمر أعين فأفيدون فعل الدجال يقمر بها أعين الناس عن الصحيح جواب الحمد من ما جواب وحده النبي ص وصحبه ل والسلام على رسوله وآله ا ة وبعد ع ثبت ا ل ن صلى الله عليه وسلم أ ن المسيح الدجال سيظهر آ خ ر الزمان و أ ن ه يقول للسماء أ م ط ر ي فتمطر ويقول ل ل أ ر ض أ ن ب ت ي فتنبت و أ ن ه يقتل رجلا مؤمنا ثم يقول له قم فيقوم ويقول له أ ن ا ربك فاقل له كذبت بل أ ن ت ا ل أ ع و ر الكذاب الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما ازددت فيك إلا بصيرة إلا وانه يريد قتله بعد ذلك فلا ي ص ل ط عليه وانه يدعي ا ل إ ل ه ي ة وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث علامات تدل على كذبه في دعوى الالهيه ي ن ى و ا ل تعالى ليس بأعور الثاني ن مكتوب مؤمن كافر كل وغير بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ والثالث أ ن ه يرى في الدنيا والله تعالى لا يراه أ ح د حتى يموت يدل على ذلك ما جاء في حديث بن سمعان رضي الله عنه عند مسلم في عليه فيأتي فيدعوهم فيؤمنون ويستجيبون فيأمر عليه يدعو بالسيف عند الدجال على ذلك النواس الله مسلم قوله صلى الله عليه وسلم فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء والأرض فتنبت إلى قوله صلى الله عليه وسلم عنه ثم يدعو رجلا ممتلئا سمعان عنه عنه ذكر ما من ثم جاء باب شبابا فتنة فتنطر فتنبت فأضربه بن به فيقطعه جزلتين رمية ع الغرض ثم د وفي ق ب روايات أ خ ر ى لمسلم عن أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم فيخرج إ ل ي ه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول له أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا أرأيتم الله الله فيقول رسول وسلم فيقول من الناس إن خير الذي عليه حديثة أحييته الدجال الله الله الدجال هذا له صلى قتلت ثم أ ت ش ك و ن في ا ل أ م ر فيقولون لا فيقتله ثم يحيه ف ي ق و ل حين يحيه والله ما كنت فيك قط أ ش د ب ص ي ر ة مني ا ل آ ن قال فلا يسلط عليه ه فناره ماء بارد وماءه وعند ونار أن عدت مسلم ما ماء ماء جال فلا أيضا الأخير والذي يقال بارد تهلك وهذا قمره ح ث ل ي س ت خ ي ل ا بل هي ح ق ي ق ة و ا ق ع ة أ ج ر ا ه ا الله على يده لتكون ف ت ن ة يتميز بها الطيب من الخبيث مع إ ق ا م ة ا ل ح ج ة على كذبه فيما يدعيه من الالهيه إ ل ه ي ة ق مسلم م ر ح الله حدثنا أبو خ ث م ة ز ي الوليد بن مسلم حدثني عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر حدثني يحيى بن جابر قاضي حمص حدثني ر حرب الرحمن جابر جابر الرحمن جبير بن بن عبد بن ابن بن عبد بن حدثنا حمص الطائل مسلم عن أ ب ي ه جبير بن نفير الحضرمي النواس سمعان الكلابي وحدثني محمد بن مهران الرازي بالسند النواس والأرض فيأمر فتمطر فتروح سمع محمد القوم فيدعوهم فيؤمنون وحدثني في أنه فيأتي أطول بن نفسه به له على ويستجيبون فتمبد سارحتهم كانت وأمده خواصر ثم يأتي القوم السماء وأسبغه خواصر ف أ ن عنهم ص ر ف ف ي ب و أموالهم ن منحلين بأيديهم من ليس شيء وفيه يدعو ثم ر ج ل اليه م م ت س ف ف ي ق ط ع ج ز ل ت يومئذ ن رمية الغرض ثم د ه ويتهلل وجهه يضحك إلى آخره فيقبل وفي يضحك رواية إلى ل أخرى س ل الخدري فيخرج إليه م عمابي سعيد فيخرج ي و رجل هو خير الناس أ و من خير الناس فيقول له أ ش ه د أ ن ك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أ ر أ ي ت م ان قتلت هذا ثم أ ح ي ي ت ه أ ت ش ك و ن في ا ل أ م ر فيقولون لا قال فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت قبل قط أ ش د ب ص ي ر ة مني ا ل آ ن قال فيريد الدجال أ ن يقتله فلا يسلط عليه انتهى من باب ذكر الدجال من كتاب الفتن الجزء الثامن、عشر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا من من وصلى محمد ذكر عشر على وآله وصحبه و سؤال ل م س هل خروج الدجال كما صدرت فيه ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة وهل هذه ا ل أ ح ا د ي ث ص ح ي ح ة أ و حسنه ة ضعيفة أو جواب الحمد ل ل وحده و او ل ل ص ا ة ا ا ل ل س م ع ل رسوله وآله دلت ل ى وصحبه وبعد ح د ا ا أ ي ث الصحيحة المتواترة على خروج المسيح الدجال وخروجه من أشراط الساعة على من خروج وخروجه ف ع بمراجعة ل الحديث في ذلك ي في ك كتب الصحيحين وجامع ا ل أ ص و ل وغيرها من كتب الحديث ا ل م ع ت م د ة ولله ب ا التوفيق وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم انتهى الشريط الثاني والثلاثون من فتاوى اللجنة الدائمة العلمية والإفتاء وله بقية على الشريط الثالث والثلاثين من وله على للبحوث بقية